تكفون يا أهل المال تكفون تكفون الله عطاكم ينفقوا في سبيله يزيد كرخ عبرة وسط العيون دمع يهل رجل ما في حيله يصرف ينادي حول أقفال يبكون الحال يرثاله لا به سيله ابو وسيله تكفون يا المال تكفون تكفون الله عطاكم منفقو في سبيله يزيد جرحي عبره وسط عيون دمعني ياله رجل ما فيه خيله أصرخي نادي حولها أطفال يبكون الحال يرثاله ولابه وسينه أخوانكم فادين يا أخواني يا فنون حرب مع الطاغي يا ربي تشيله جعا عرايا ما لهم لبس يكسون والبرد ذاقوا تالي الوقت ويله ناس تموتوا ناس منهم يشلون وضاع ما توصف علوم طويلة ما عاد نبغى هرجيا اللي تقولون الهرج واجد والفعايل قليلة مدري كيف بعيشكم تعتها النون ترز من دوار كيله وكيله أحد قصيره نظرته صار مفتون يلعب هالشيطان وسط الرضيلة وحده بعيده لو برسته ما التفتون يا بني بعد الموت خير و فقيله المشكله هنا ما ثلاث اساس وتهون في نفوس ناس بخيله